ربكما تكذبان رب المشرقين ورب الموربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبويان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُرَذِمٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فإِذن شََّّت السَّماءُ فَكَانَتْ وَرضَةً كَِّهَاد فَبِأَي آلَِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَد فَيَوْمَ لا يُسْأََلُ عَنْ زَم بِهِ ولا سُم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 زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 Oi, jänn, jänn, آلَاءِ jänn, jänn, jänn, jänn, jänn, jänn, jänn, jänn, jänn, jänn, فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وَمِنْ دُهِمَا جََّتَدًا فَبِأَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَّبَان مُدهَ متَانِ فَبِأَّ آلَاءِ رَبِّكُماَا تُكَِّبَان fihima aynanan Fabi fabai ayalai rabbikuma tukazziban fihima fakihatun wa nakhlun wa rummanun fabai rabbikuma tukazziban فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Lemmia promis hunna insu, kombala hubmala joon. Fabi aia alla, Irabi kumatu ka sibane. Mutake ina alla, roffi